117. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا 119. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 110. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق